اِن تَـتُوبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَرَّتْ قُلُوبُكُمَا وَاِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيرٌ عسى إِن إن طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكا إِكَةُْ غِلاظُ شِدَادُ لا يَعسُونَ اللهَّه م أَمَرَهُم لا يَعسُونَ اللَّه م أَمَرَهُم وَيفعلونَ ماَا يُؤمررون يا أَّهَا الَّينَ كَفرَروا لا تَتذِرُ اليَوْمَ إِ ما تُجِزَوونَ مَاكُ تُمْ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 كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخاناتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا مرأة فرعون إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الجنة ونجني, ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم بنت عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا أ فَخْنا فيهمر إ وصدقت بكلمات رها وكت به ووكانت من القانتين.